119. وعلى أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات ما ياكل الناس والأنعام حتى إذا أقذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أقذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عَن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق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 119. وما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 110. ولكل أمة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 أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَأَلَنَّا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 120. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق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 يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون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 قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من 119. لا إفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 110. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعله